قال المصنف أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى باب الدليل على أنه تعالى في السماء تعالى قال أخبرنا عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الإمام قال حدثنا جعفر بن معالي قال حدثنا عمر بن هارون قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية عجمية سوداء فقال علي رقبة فهل تجزئ هذه عني فقال أين الله فأشارت بيدها إلى السماء فقال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري رحمه الله حديث معاوية من الحكم إسنادا من هذا هذا الباب الحدي عشر من أواب هذه الرسالة الأربعون في دلائل التوحيد أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن عليه الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي قال باب الدليل على أنه تعالى في السماء يعني هذا الباب يذكر فيه الدليل على أن الله في السماء والمراد السماء هنا العلو الله في السماء في العلو لأن السماء يراد بها العلو وفيه للظرفية على بابها وكل شيء فوق رأسه فوق السماء والله تعالى له أعلى العلو وهو ما فوق العرش فالسماء يراد بها العلو وفيه تكون الظرفيه على بابها هذا هو الأ واذا وإذا أريد في, في السماء الطباق فتكون في معنى على تقولة الله تعالى أمين ثم تبسم الدليل على ان الله تعالى في السماء وفي العلو ادله كثيره من القران العزيز كقوله تعالى امنتم من في السماء يعني مَنْ في العلو من في الأرض يتمور أم امنتم مَنْ في السماء ان يخسر الْأَرْضَ الارض فاذا أَمْ تمور ام فِي ما في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فاذا السماء يرد بها العلو وفي على بابها من في والله تعالى له اعلى وما فوق واذا اريد بالسماء التذاق المبنية ستكون في معنى على من هو في أي من على السماء. قوله تعالى فسيروا في الأرض أي على الأرض. وقوله ولا أصلب أنك في جذع النخل أي على جذع النخل. ويقالوا فلان في السطح وفي الجبل هو كان على أعلى منه يعني على جبل. إذن الدليل على أن الله تعالى في السماء وفي العلو أدلة كثيرة التي تدل على أن الله في العلو فوق العرش. يزيد أفراده على ألف دليل يزيد افرادها على الف ومن ذلك قالوا امن ثم في السماعه في موضعيه ومن ذلك قولها ثم استوى على العرش في سبعه موضع كتاب الله تعالى في سوره الاعراف في سوره الرعد وفي سوره طه وفي سوره يونس وفي سوره الرعد وفي سوره الفرقان وفي سوره الحج كلها فيها ان الله استوى على العرش وكلها تعديه بحرف على التي تدل على العلقه مثل نفسه سبحت ربك الاعلى وكل نص فيه الصعود الى هي صعود الطيب والصعود يكون من اعلى من اسفل إلى أعلى بل رفعه الله اليه تعرج الملائكه الروح اليه والعروج والرفع يكون من اسفل الى اعلى وهكذا نزيل كتاب من الله لاجل الحديث ونزولكم من, من اعلى الى اسفل فاصرار الأفراد أفراد الأذلة التي تدل على أن الله في بالعلوم تزيد على ألف دليل ومن ذلك هذا الحديث الذي ذكره الله هذه الجارية فهذا الحديث المؤلف ساق هذا الحديث بهذا السند عن أبي عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية أعجمية سوداء لماذا تعرف العربية فقال يعني هذا الرجل الذي معه جري علي رقبه يعني وجب وجب علي رقبه يعني اما انه الرقبه متى تجب في كفاره دم في كفاره الظهار في كفاره قتل فهل تجزي هذه عني يعني هذا ذراعي جميه او ذقها فقال النبي صلى الله عليه واله الجميع بيدها الى السماء فقال من انا قال انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنه هذا الحديث بهذا السند ضعيف لأنه من من الرواية أبي كريب عن معاوية عن سعيد بن الزباب عن إكثمة ولكن هذا الحديث رواه مسلم من طريق آخر وطريق صحيح عن معاوية بالحكم السريع ولهذا قال المؤلف قال الشيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري نفسه حديث معاوية بالحكم الصحيح إسناده صح كلمة سقط صح الصحيح إسناده من هذا وهو هو الحديث اللي راهو للمؤصي اللي راه اللي راهو للمسلم أصح سد من هذا وما اللي مأثب بهذا الحديث لأن فيه قصة بأن الجارية عجبية سوداء وإن لا فأولًا يأتي بالحديث ب بالسرات اللي راهو مسلم المعارض بالحكم المعارض بالحكم معروف السلمي كان له قصة في صهر الإمام مسلم أنه جاء وأنه بيصل يصلي وكان في أول السنة ما تكلموا ولم يعلم ثم نسخ الكلام فجاء فتكلم ع أعطى رجل فقال الحمد لله فقال يرحمك الله فنظر القوم بعد بعدما بعد بعدما كبر فنظر القوم إليه فقال ما لكم تنظرون إليه وجعلوا يضربون أشخادهم فسكت فخفى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إن, إن هذه الصلاة لا في شيء من كلام الناس ثم وكان له غنم ترعى بها جارية العجمية خلف أحرج فنظر إليها مرة من بعد الجارية العجمية وترعى الغنم فجاء ذئب فأخذ شاكا من غنمه وجاء إليها وفكها قال كيف كيف أخذ الذئب أنا وأنت رعي تسكن الذئب أخذ غنم ثم بعد ذلك نجد، فقال كيف أنا أظلم هذه الجارية المسكينه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فعظم عليه الأمر شدد عليه فقال رسول الله أعتقها, أعتقها, أعتقها ما دام المسر فيها فقال اني أخطأت عتقها حتى يكون كفار في دمه. فقال فأتي بها فاتى بالجاريه فقال أين الله قالت السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة هذا الحديث دليل على أن الله في السماء هو دليل من الأدلة الكثيرة التي تزيد أفراده على دليل على أن الله في العلو الذين أنكروا علو الله على خلقه اهل البدع من هم الجهمية والمتزلة والشاعرة وغيرهم تاولوا هذه النصوص كلها وضربوا بها عرض الحائط وقالوا إن الله ليس في العلو منهم من قال أو من الشاعرة بعضهم أول السبب بالقدرة وجعَمِي وعَتَزِلَهُ قالوا إن الله في كل مكان نعوذ بالله قالوا بالحلول والحلول كفر فهذا من الادله هذا الحديث من الادله التي تدل على أن الله في العلو ولاذلة التي لعن الله في كما قلت لكم الادله الشرعية تدل على ذلك وكذلك العقل يدل على أن الله في العلو والفطرة تدل على ان أن الله في العلو الجارية العجمية أخبرت عن الفطرة التي فطرها الله عليها وأن الله في السماء فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لها بالإيمان أهل البدع ماذا قالوا عن هذا الحديث؟ أجابوا عنه قالوا هذا اتهب الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام سأل قال أين الله أين انما يسألوا عن المكان واهل البدع يقولون الله ليس له مكان لأنه لو كان في العلو لكان له مكان وإذا كان له مكان يكون محصور, وإذا كان محصور ولا يكون في المكان الا الجسم المحدود فلو فلو كان له مكان لكان محصور كان جسما محصورا وعندهم أن الله لا يحصر المكان بزعمهم وقالوا من قال إن الله في العلو كفر كفرون من قال إن الله في العلو نعم ومن الأدلة على أن الله في العلو أن النبي رفع أصله إلى السماء رفع أصله إلى السماء فعرفه يستشهد الله عليه قال اللهم اشهد وهم أهل البدع ينكرون رفع الأصله إلى السماء ولو كان عندك جهمي ورفعت أطبعك قطع أصورك الجهمي انتبه لا ترفع اصبعك وأنت وحدك أمام جهمي أو معتزلي يقفع أصورك فماذا اجابوا عن هذا الحديث الحديث حجه عليهم قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يريد أن يقول أين الله يريد أن يقول من الله يريدون أن اي لا يستطيع أن يكون والله ليس له مكان بيزعم. الرسول يريد أن يقول أين الله لكن هذه جارية عجمية ما تفهم فربّي على قدري عقلها فسأل سؤالا فاسدا قال السؤال فاسد هكذا تهم الرسول السؤال فاسد أين الله لكن مضطر إلى أن يصل السؤال فاسد لأن العجمية لا تفهم لها تصلّطها على قدر عقلها وأقرها على جواب فاسد أيضا هكذا تهم الرسول قال الرسول ان يقول من الله لا يدل أن يقول الله يدل أن يقول من الله رسول أصح الناس ما يستطيع أن يقول من الله؟ من؟ حرفان وأين ثلاث حروف؟ ورسول أصفح الناس فهذا البدع حرف هذا النصف واتهم الرسول عليه لأنه سأل سؤالا فاسدا بيجري مخاطبة في العجبيه العجبية على جواب فاسد فهذا الحديث من الأدلة التي تدل على أن الله في السماء على أن الله في العلوم وأما تأويل البدع فهو تأويل بعضا للرسول الناس وأنصح الناس. إذا كان الرسول يقول أو كان الرسول من الله يقول أن الله فملبس ملبس. ويكون ما بلغ رسالة ولا ادى الامانه وصف الناس وأنصح الناس. وأصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس. وأدخل الناس وأبر الناس. كيف كيف يلبس على الأمة ويقول أن الله وهو يقول من الله. إذن الدليل على أن الله تعالى في السماء أكثر من افتري ومصنفة بدليل واحد. والقرآن الكريم مليء بالادله آمن ثم في السماء ثم السواء على العرش إليه يصعد الكلم الطيب والعار الصالح يرفعه تعرج الملائكة والروح إليه والادله كثيرة. نعم. باب الدليل على أنه عز وجل على العرش. قال حدثنا محمد بن عبد الله الحاكم رحمه الله قال حدثنا محمد بن محمد الأنماطي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي قال حدثنا, بن قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن يحيى المدني قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قضى الله عز لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه ان رحمتي غلبت غضبي نعم هذا الباب الثاني عشر بعقده المؤلف للدليل على أن الله عز وجل على العرش فهو في السماء وعلى العرش السماء وفي العلو فالعلو من صفات الله عز وجل ان الله في العلو وهذا عام جميع و على العرش هذا وصف اخر لو قال مؤلف باب الدليل على ان الله عز وجل يشتواه على العرش كان اولى لا لان كونه في العلو يشتواه العرش و غيره لكن الاستواه علو الخاص و السواه على العرش الدليل على ان الله على العرش على ان الله سواه على العرش الله اخبر أن الله سواه على العرش في سبعه مواضع من كما سبق في سوره الاعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة الطهار وفي سورة الرقان وفي سورة الحديث كلها في عند الله السواء على العرش والاستواء وصف يقول بجلاله وعزه وصفه فعلي يليق بجلاله وعزه والفرق بين العلو وللسواء أن العلو, العلو من الصفات الذاتيه الملازم للرب التي لا تفقه عن البعيد بخلاف السواء العرش وهو صفات فرعية. وكان بعد خلق السماوات والارض فالله تعالى خلق العرش ولم يستو عليه ثم قدر المقادير قبل خلق السماوات والعرش ولم يستو على ثم خلق السماوات ثم استو على العرش ولو خلق السماوات ودل على انه في وقت كان مستويا وفي وقت لم يكن مستويا فكان من السوره الفعليه اما العلو فهو من السوره الذاتية لا يقال انه في وقت عال وفي وقتنا سافل تعالى الله بل هذا من الصفه الذاتيه العلو والعظمه والعزه والكبريه والسمع والبصر والعلم والقدره هذه الصفات الذاتيه التي لا تفك على البال ولدي لا أعلن على, سبع سبع على ان الله سواء على العرش سبع سبع مواضع هنا قال باب دعى على ان الله على العرش يعني فوق العرش دلت النصوص على انه مستوى على العرش مستوى معناه لها ثلاث اربع معاني في اللغه العربيه استقر استقر وعلا وصعيد وارتفع واما الكفية فلا يعلمها الا اذا فكان المعاني اللغويه المعاني اللغويه كلمة الاستواء لها أربع معاني وعليها تدور تفاصيل السلف لنفط الاستواء فالله تعالى مستوي على عرشه بهذه المعاني الأرضى الاستواء يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفية كما قال علام القيم وحد فلهم عبارات عليها اربع قد حسبت الفارس الطعاني وهي استقر وقد على وكذرتث عن الذي ما فيه من نكران و. وكذلك قد صعيدا الذي هو رابع وابو عبيد صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهنية بالقرآن يعني أن السواله اربع معاني استقر وعلى وصعد وارتفع ذكر المؤلف ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو عنده على عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. هذا الحديث رأيه الشيخان البخاري قول قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فوعده على عرشه شاهد فوعده على عرشه صفة الله على العرش هذا الحديث فيه اثبات عدة الصفات الصفة الاولى صفة الخلق لما قال الله خلق الخلق صفة الخلق الصفة الثانيه صفة الكتاب كتب و الصفة الجاليه الصفة الثالثة أن الله على العرش الصفة الرابعة اثبت الرحمه الرحمة الصفة الخامسة الغضب خلص صفات صفه الخلق صفه الكتابة صفه العلوم على العرش صفه الرحمة صفه الغضب إن رحمتي بس غضبيه نعم قال باب ذكر إجاب الله عز وجل قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المؤذن بطوس قال أخبرنا محمد بن أحمد العمروي قال حدثنا تميم بن محمد الكارزي قال واخبرنا محمد بن محمد بن محبوب والحسين بن عمر قال حدثنا احمد بن محمد بن حسنوي قال حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى بن ادريس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي عبيده عن عن أبي عن الأعمش عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجابه تعالى النار لو كشفها لحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره نعم هذا حديث رواه الإمام مسلم من طريق جليل عن الأعمش عن أبي مرح عن أبي عبيدة عن أبي موسى ولكر الله المحقق يقول عن الأعمش يقول عند المصنف من طريق قال لا ماذا هو الصواب عند مسلم كما عند مسلم في عمل عمر في وقت مسلم هنا حجابه النور لو كشفه لاحرق الصبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه في مسلم في عند مسلم هذا هنا قال حجابه النع لو كشفه لحرق الصبحات وجهه كل شيء يتركه بصره ولدي مسلم حجابه النور وفي أخذ النار لو كشفه لأحرقت سبحاته وجهه من تايرهي بصور الحلق هذا الباب الثالث عشر استدل بها المؤلف رحمه الله على ذكر الحجاب حجاب الله عز وجل الحجاب موسى ورواه الإمام مسلم حجابه النور أول حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض قصه ويرفعه يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور فلح فلح لو كشف لأحرق سبحات وجهه منتها إليه بصره ومن خلقه لأحرق سبحات وجهه قيل معنا لا أحرق أنواره بصره وهنا هو اللفة الذي أتبعه وألف حجابه النار لو كشفها لحرق سبحات وجهه كل شيء ادركه بصره إذا الحديث في إثبات حجاب وأنه احتجب عن خلقه بالنور أو بالنار. وأنه لو كشف الحجاب احترق الخلق وكما قلت لكم إن هذا من أدلة الجمهور على أن النبي صنع أسر الله ربه ليلة المعراج بعين رأسه وين رأوه بعين قلبه لأن الله احتجب عن خلقه به لو كسبه احترق الخلق ومنهم محمد صنع يصبح من الخلق دعا حرف الصفحات وجه، من تأتي هكذا يصبح بالخطوات إذن الصواب النبي صنع أسر ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإنما راه بعين قلبه وان كان سمع كلامهم من دون واسفه سمع كلام الله تعالى من دون واسفه لكن ما راى الله بعين بصله بعض العلماء يرى انه راه بعين بصله ومنهم المؤلف كما شاءت اذن الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على اي شيء على ذكر الحجاب الله احتجب عن خلق في النار ولو كشف الحجاب لاحترق الخلق وجاء في آثار أخرى في آثار من الحجم خلقه بأنواع من الحجم بنار ونور وظلمة وكذا وكذا لكن في, في الصحيح هنا حجابه النور أو النار لو كشفه لا السمحات وجهه وجه من له يوصل من الحديث فيه, فيه أن الله لا ينام في أول حديث أن الله لا ينام ولا من غيره ينام وفيه أن الله يخفض قصة ويفرعه وفيه إثبات أن الله تجب على خلقه بحجاب وهو النار وفيه أن الخلق لا يثبثون برؤية الله فلو كشف الحجاب احترق الخلق نعم باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي قال أخبرنا شعيب بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا حامد بن محمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان حاء وأخبرنا محمد بن محمد المحمودي قال حدثنا الإدريسي قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع عن سفيان عن عمال الدهني عن مسلم البطين عن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا, يق والعرش لا يقدر أحد قدره لفظ وكيع ويروى عن أبي موسى وأبي هريرة وعكرمة وأبي مالك هذا الباب الرابع عشر من ابواب هذه الرساله الاربعين في دلائل التوحيد لابي اسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري الهروي الحنبلي الصوفي والباب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي ذكر فيه حديث ابن عباس ذكر السند فيه تحويل السند على سفيان ثم تحويل عن امام الجبين عن مسلم عن سيد الجويل عن ابن رضي الله عنه وقال ان الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره وهذا هذا لفظ ورقي في عاصم وهذا الاثر صحيح وهو موقوف على ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من كلام ابن عباس فيقول ان الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره يعني العرش اعظم فهو موقوف على ابن عباس لكن مثل هذا له حكم الرفع لان هذا ابن عباس لا يمكن ان يقوله من نفسه اذا كان قول الصحابي مما لا مجال للراي فيه فله حكم الرفع عند اهل العلم اذا كان الصحابي لا ياخذ عن بني اسرائيل وفق ابن عباس ياخذ عن بني إسرائيل لكن مثل لا يمكن ان مثل هذا عن بني اسرائيل يقول ان الكرسي موضع قدمين والعرش لا, قدره. لا أحد احد قدره الا الله وهذا لفظ واقع يعني في روايه سفيان سفيان عم عمار بن عمر الدني عن بن بطي عن سليم الجويري عن عبد العباس ذكر المحقق هو أبو مالك شهاب بن السيد الوصيدي تخريج هذا الاثر وقال انه صحيح موقوف راوه ابن خزيمه كتاب التوحيد راوه الحاكم وابن ابي حاتم في التفسير من طريق سفيان عن عمار الدنيا عن مسلم البطي عن سليم الجويري عن عبد العباس قال الحاكم صريعا على صوت الشيخين والمخرجين قال واورده السيوطي في الدر المنثور قال المؤلف ويروى عن ابي موسى يعني يروى هذا الأثر من طريقة بموسى يعني من طريقه قال المحقق اورده السيوطي في الدر المنثور وقال السيوطي وافرده الجرير والنمذري وابو الشيخ البهقي عن علي بموسى وقال وابي هريره يروى أيضا عن البراءه طريق البهرايره هو اظهر قال الحق اذهبن كثير قضاه ابن ورديه من طريق الحاكم وهير الفزاري الكوفي وهو متروك عن ابي براره ولا صح ويروى عن طريق اكرمه او ذكر الحق هو السيوطي في الدر المنثور وقال أخذ أبو الشيخ عنك ما قال الشمس جزء من سبعين جزءا من نور الكرسي والكرسي جزء من سبعين جزءا من نور العرش وأبي مالك طريق أبي مالك أبو والسيط في الذل الماثور وقال السدي عن أبي مالك وقال أخرج عبد الحميد وابو الشيخ العظم هو على عن أبي مالك فهذا الأثر فيه أن الكرسي موضع قدمين فيه اثبات القدم لله عز وجل فيه إثبات الكرسي وأنه موضع قدمين لله عز وجل والعرش لا يقدر أحد قدره يعني العظمة في العرش عرش أعظم أعظم من من الكرسي. و جاء في اللفظ الآخر أن أن نسبة السماوات والأراضي إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلات بالأرض في الصحراء إيش نصف حلقة تقيه في الصحراء؟ إيش نصف الحلقة إلى الصحراء؟ هذا نصف السماوات والأرضية الكرسي من أعظم الكرسي. كرسي أعظم من السوطه. نصف السماوات والأرضية الكرسي كحلقة ملقاة في فلات بالأرض. ونسرة الكرسي إلى العرش كحلقة في ثلاثة في صحرة من الأرض العرش, العرش, العرش, العرش أعظم الأخلقات سقف أو سقو الأخلقات الله تبدح بأنه العرش. قال إذا لبت أولا العرش سبيلا قال العرش المجيد العرش أعظم الأخلقات وأسعها وعلىها وسقفها والكرسي موضع القدمين للرب عز وجل والعرش لا يقدر أحد قدره وهذا العرش والكرسي والسماوة العظيم هذه المشروقة العظيمة لا تساوي شيء بالنسبة للعضلة الله تعالى كما سلوى في الحديث أن الله تعالى وضع السماوات على أصوى والأرضين على أصوى والماء والسرع على أصوى والشدع على أصوى وسائل الخط على أصوى ثم يهزهنع يقول أنا الملك وجاء أيضا في الحديث الآخر ما السماوة السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كحردرة في يد أحدهم والحردرة هي الحب الصغيرة ينلسوا السماوات والأراضين في كف الرحمن كالخردلة وخلّ الحب الصغيرة معلوم أن الواحد كان بيده خردلة مستوير عليها قبضها قبلها وإساء ألقاها لهذا الباب عقلنا قال باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي في فاته قدم الله عز وجل في كرسي وأن الكرسي غير العرش هذا هو الصعب وقال بعض العلماء العرسي على العرش. الكرسي هو العرش. وقال وضع ابن عباس ان الكرسي هو العرش الروايه الضعيفه وهو اضعف منها الروايه ان الكرسي هو العلم وهذا باطل الكرسي هو العلم الله واحد قال وسع كرسي وسوءات الارض ولو فسر الكرسي ولو فسر ما وسع علم وسوءات الارض وعلم الله اوسع قال ربنا وسعت كل شيء رحمه العلم الصواب ما سع في هذه الروايه ابن عباس ان الكرسي موضع القدمين وانه غير العرش وان العرش هو سقط المخلوقات في اثبات الكرسي ويثبات العرش واثبات القدمين للرب عز وجل